لا عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات نعيم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 الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لغلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير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 ثم إلينا مردّعكم فأُنبئكم بما كنتم تعملون يا بنيّ إنها إنتكم إسقى لحبس من خردل فتكون في صخرة فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأسي بها الله إن الله لطيف خبير.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 وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّبِعُ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا غَلْنَا اتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَا أَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ من يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزن كفره إلينا مرجعهم إلينا مرجعهم فنندؤهم بما عملوا إن الله عليم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 إن الله هو الغني الحميد ولو أنما في الأرض من شجرة أقلم والبحر يمده من بعده سبعة أبحر والبحر يمده من بعده سبعة أبحر مما نفدت كلمات الله إن الله عزيز الحكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كلٌ يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير.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 وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت